الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا هو الاستنساخ الذي يغفل الناس عنه ذهب الناس ينشغلون بأنواع من استنساخ الخلايا ويتبجحون بإمكاناتهم في هذه الدنيا ونسوا ذلك الاستنساخ الذي يكون في ذلك اليوم العظيم نستنسخ ما كنتم تعملون مع طول حياة الإنسان وكثرة ألوان الناس وألسنتهم وامتداد القرون المتتابعة وتوالي العصور المتعاقبة فإن الله سبحانه وتعالى يقف كل عبد ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان يستنسخ له عمله من خير وشر يعفو ويغفر ويصفح عن من سبقت له الحسنة وأما المؤاخذون فإنه يستنسخ لهم ما كانوا يعملون ويقفهم عند كل عمل ويكون الحساب ومن نوقش الحساب عذب والويل كل الويل لهذا العبد الذي يقول الله عز وجل له أو يقول الله تعالى عنه نسوا الله فنسيه وإذا نسي الرب سبحانه وتعالى العبد فقد فوت عليه ألوان الرحمة وأنواع المغفرة ما لا غنى للعبد عنه فإن العبد في هذه الدنيا عواد بالذنب والرب سبحانه وتعالى عواد بالمغفرة مهما كان العبد لا بد أن يكون له غدرات وفجرات وأن يراجع من الذنوب ما لو اطلع عليه الناس لما قتوه ولما تحملوا لكن الرب سبحانه وتعالى يعود لعبده بالمغفرة وهو متكفل قبل ذلك برزقه والإحسان إليه سواء كان مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا عجيب شأن ربنا سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدة فالواجب على العبد إذا استحضر هذه المعاني أن يستحي من الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على مراجعة نفسه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهب لا يظلمون يسأل الله تعالى بمنه وكرمه يستورنا في الدنيا والآخرة وأن يستعملنا فيما يحب وأن يختم لنا بخير بقي معنا من كتاب ذكر الجنة والنار أحاديث في باب صفة الجنة والنار قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة إلى رجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغ وأخمص في القدم ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي يعني أدنى ما يتصور من القدم يوضع تحته جمرة وهذه الجمرة يغلي منها دماغ وهذا أهون أهل النار عذابا فكيف بمن فوقه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 معروف يتخذ منه حاسم ونحوه ويوضع فيه الماء لتسخينه ونحو ذلك فانظر كيف يغلي الماء في هذا الإناء كذلك يغلي دماغ هذا الرجل من جمرة تحت قدمه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر فمن لم يجد بكلمة طيبة ذكر النار فأشاح بوجهه أي أعرض بوجهه فتعوذ منها صلى الله عليه وسلم وكان إذا ذكرت النار تعوذ منها وإذا ذكرت الجنة سأل الله من فضله وهذا من الأدب ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجدس بكلمة طيبة المقصود أن العبد يجعل من هدفه في هذه الدنيا أن يجنبه الله النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وأن يتقي الإنسان الشيء يعني أن يبذل وسعه في البعد عنه وفي تحاشير وفي أن يصرف عنه وأن لا يصيبه لأنه لا يقدر أحد على حرها والعياذ بالله اتقوا النار ولو بشق تمرة وهذا من أخف ما يتصور ويملكه كل أحد وليس تمرة وليس تمرة واحدة ولو بشق تمرة والمقصود البيان أن الله سبحانه وتعالى يشكر القليل من العمل ولو كان يظنه العبد تافها لا قيمة له لكن الله عز وجل يشكره إن الله لا يظلم مثقال زره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدونه أجرا عظيم فمن اتقى النار أو من تصدق بشق تمره وقصد بذلك أن يتقي النار نفعه ذلك بل ربما يعني كان أو كانت هذه الصدقة سبب تثقيل ميزاني ونجاته إذا تساوت الكفتان تأتي يعني هذه التمره أو نصفها فتحسم موازين العبد فمن لم يجد من لم يستطيع ولا هذا الشيء القليل لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة وهذا يستطيعها الإنسان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم وردي عن يزيد بن عبد الله عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغ وذكر عنده عمه أبو طالب يعني كأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنه ويقف بجانبه ويحمي دعوته مع أنه كان كافرا ثم إنه مات على الكفر والعياذ بالله وربك يخلق ما يشاء ويختار إنك لا تهدي من أحبك كم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه ونحن المؤمنين في كل عصر إذا ذكرنا أو إذا راجعنا سيرة هذا الرجل تمنينا لو كان أسلم لكن هذا الشأن شأن الله سبحانه وتعالى ليس إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل فكأنه احتج على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وذكر له عمه أبو طالب وأنه يعني مات على الكفر وقد نفع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فماذا نفعت عمك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعة يوم القيام ومعلوم أنه لا شفاعة لكافر لأن الله تعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين لكن هذه ليست الشفاعة التي تخرجه من النار ثم إنها شفاعة خاصة مستثنات منصوص عليها بشأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من موقفه من حياطة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته في الدنيا لكنه لا يخرج من النار لغياب أصل الإيمان ولهذا قال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار والضحضاح يعني الشيء القليل الذي يقه فيه الإنسان من الماء يقول يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول إيت نوحا اتخذ أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته إيه إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته إيه موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته إيه عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم إيت محمداً صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من زنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود وحديث أنس هذا هو حديث الشفاعة وسيق هنا بنوع اختصار قال يجمع الله الناس يوم القيام هذا يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وهذا هو اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يجمع الله الناس في صعيد واحد في أرض واحدة لا يغادر منهم أحدا كأنهم في قاعة كما نقول نحن الآن الكل يرى يعني بعضه على كثرة الناس منذ خلق الله آدم وإلى قيام الساعة الله تعالى قادر أن يجمعهم على هذا النحو فإذا اجتمعوا في هذا الموقف كان خوفهم من الجبار سبحانه وتعالى من أشد شيء عليه حتى أن أهل الموقف يتمنون أن يذهب بهم ولو إلى النار يظنون عندها أن ما هم فيه من الخوف من انتظار الجبار لا يعدله ألم ولا تعب ولا نصب حتى يتمنوا أن يذهب بهم ولو إلى النار يعني الخروج من هذا الموقف ولهذا كما في بعض الروايات يجتمع من عقلاء الناس في الموقف وفد يذهبون إلى الأنبياء كما في هذه الرواية فيقولون ليس كل أهل الموقف وإنما جماعة من أهل الموقف من عقلائهم يذهبون نيابة عن الناس أجمعين يحدثون من رأوه من يعني أو من يظنون أنهم أولى الناس بهذا الموقف من أولي العزم من الرسل ويعني يبدؤون بنبي الله تعالى آدم أبي البشر فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا يقول بعضهم لبعض فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك كلما أتوا نبيا ذكروه بمكانه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وسبقه وخصوصيته حتى يحفزوه على أن يجيبهم إلى طلبتهم فيشفع لهم عند ربهم لأجل أن يأتي للفصل في القضاء فيقول لست هناكم هذه كلمة يقولها الإنسان إذا رأى نفسه لا يناسب لهذا الموقف لست هناكم يعني لست صاحبكم لست أنا الذي أقوم بهذا وسبب ذلك أن الرسل جميعا والأنبياء يكون عندهم من الخوف ما يجعل أحدهم لا يفكر إلا في نفسه كما في بعض الروايات يقول نفسي نفسي ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم كلهم مشغول بنفسه لا أملك إلا نفسي فيقول لست هناك ويذكر خطيئته يعني ما أكل من الشجرة ونسي ويقول إيتوا نوحا يحيلهم على نوح أول رسول بعثه الله وهذا من خصائصه رضي الله صلى الله عليه وعلى نبينا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته لأنه قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فقال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم يعد هذه خطيئة وما يذكر من خطيئة الأنبياء أو زنب الأنبياء ونحو ذلك ليس بالزنب الذي يعني نعرفه عن أنفسنا وإنما لمكانة الأنبياء العالية فإنهم يعني قد يفعل أحدهم الفعل يعني لا يليق هو ليس كبيرة بالإجماع ويعني لا يكون فعله فعله على وجه يعني متعمد فيه يعني له مخارج وإنما لمنزلة الأنبياء العظيمة كما يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين فقد يكون الشيء يعني في ذاته مما لو فعله شخص لمر ولم يعاقب عليه ولم يؤاخذ به لكن إذا كان الإنسان عظيم المنزلة فلكل شيء مقداره فيحيله نوح يقول لست هناك ويذكر خطيئته إيت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا وهذا أخص خصائص الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا فيتونه فيقول لست هناك ويذكر خطيئته عن كذباته الثلاث التي كانت تعريضا إيت موسى الذي كلمه الله وموسى الكليم وهذا أخص مواقفه فيأتونه فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته إيت عيسى في بعض الروايات ذكروا أن عيسى روح الله وكلمته لكنه لم يذكر لعيسى يعني خطيئة كما في عامة الروايات فيأتونه فيقول لست هناكم، إيت محمداً صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا أخص خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهو أكثرهم خصائص، بل هو يعني شارك عامة الأنبياء في يعني خصائص، فهو كخفّو خليل كيعني إبراهيم وكليم كموسى، وقد يعني ظهر له من معجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية. يعني على نحو ما كان من المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا يعني إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وهذا من أعظم الشرف لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمتنا لنا نحن المسلمين أنتم وفونا سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ونحن المسلمين نفخر بهذا ونشرف أننا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا بهذا شرفا أسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعمة التي لم نخترها وإنما هو محب فضل الله عز وجل فأستأذن على ربي يعني لا يتردد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف أنه صاحب الشفاع وأن هذا يعني مقامه يومئذ فإذا رأيته وقعت له ساجدا. فيدعني ما شاء الله يعني يطيل السجود ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع أي شرف هذا أو أي منزلة تلك فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني يعني يقول أنا ما أدري الآن كيف أحمد ربي لكن أعلم بالوحي أنه ساعتها سوف يفتح الله علي من أبواب المحامد والسناء ما هو أهله سبحانه وتعالى يعلمني إياه حينها ثم أشفع وهذا يعني الشفاعة في هذا الموقف الشفاعة الكبرى التي يعني أبرز الناس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الشفاعة الكبرى يشفعك يعني غيره من الأنبياء وتشفع الملائكة وتأتي شفاعة رب العالمين بعد هذه الشفاعات كلها فهناك أنواع من الشفاعة يشاركه فيها غير من الأنبياء بل ومن غيرهم وهناك شفاعات خاصة به صلى الله عليه واله وسلم ثم أشفع فيحد فيحد لي حدا يعني يحد له حدا بأوصاف معينة من يعني أهل النار ثم أخرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم أعود لا يكتفي بالمرة الأولى فأقع ساجدا يعني ويحمد الله تعالى بمحامد يعلمه إياها ويأذن الله عز وجل له ثانية في الشفاء مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن الذين حبسهم القرآن الذين ليس معهم أصل التوحيد إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فهذا الذي أشرح ليس معه أصل التوحيد هذا لا يخرج وما هم منها بمخرجي كان قتادته يقول عند هذا أن وجب عليه الخلود ولهذا يعني هنا يظهر ثمرة الإيمان ثمرة التوحيد وأنه ينفع صاحبه على ما كان من عمل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن زكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين يسمون الجهنمي نسبة إلى جهنم لأن هؤلاء كانوا في النار ويعني ما ظنوا أن يخرجوا ثم إن الله سبحانه وتعالى قدر يعني خروجهم من النار على نحو فصل في يعني روايات كثيرة يخرجون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويعني لهذا إذا رأهم أهل النار عرفوا وهؤلاء من أواخر يعني من يدخلون ولهذا يسمون الجهنميين نسبة إلى جهنم والعياذ بالله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع فقال لها هبلت أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى الحديث تقدم في هذا الباب و فيه منزلة وحالة رضي الله عنها عنه أنه يعني من شهداء يوم بدر وفيه مقام الولد من أمه وفيه أنه قد أصاب أعلى الجنان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنما أعاد الحديث وقد سبق لأجل يعني تتمته المذكورة هنا قال إنها جنان الكثيرة وإنه في الفردوس الأعلى وقال أي أنس في ما يعني يرويه أيضا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها والغدوة يعني السير أول النهار والروحة في آخر النهار يعني أنظر ما قيمة الدنيا إذا كان يعني لحظات في الجنة خير من الدنيا كلها على طولها ليس الدنيا كأنت التي تعيشها وستين أو سبعين وإنما الدنيا كلها منذ كانت وإلى أن تنتهي ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني ما قوس أو موضع قدم وهذا شيء يعني قليل لا يكاد يعني يشكل شيئا من ساعة الجنة ونعيمها خير من الدنيا وما فيها. ولو أن مرأة من نساء أهل الجنة مرأة واحدة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. أي ما بين الأرض والسماء ولملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها، يعني خمارة التي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها وهذا إشارة إلى عظم الجنة وسعة أو خطورة شأنها وإلى شرفها وأنه لا ينبغي أن يضيعها العاقل بلعاعة الدنيا التي لا قيمة لها إذا قورنت حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسره وهذا من تتمة النعيم لأصحاب النعيم ومن تتمة العذاب لأصحاب الجحيم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء يعني قبل أن يدخل الجنة وأن ينزل منزلته يرى مقعده من النار يعني يرى قبل دخول الجنة منزله في النار وعذاب أهلها والبلوى العظيمة والمصيبة الكبرى التي كان يمكن أن تنزل لو أنه أساء لكنه أحسن فإذا اطلع على هذا ورأه ثم دخل الجنة عظم ذلك في نفسه وكان ذلك من زيادة يعني النعيم ليزداد شكرًا فإنه في الجنة يذكر البديل الذي كان ينتظره فيعني في يزداد شكرًا لربه ولا يدخل النار أحد إلا أُرى مقعده من الجنة لو أحسن فإذا كان من أهل النار فإنه قبل دخول النار يرى مقعده من الجنة ويرى منازل أهل الجنة ويرى نعيمهم وأنواع السرور والمسرات والحبور والرحمات ثم يصرف عن هذا كله ليكون عليه حسرة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ الصحابة كانوا يهتمون بهذه القضايا، يشغلون أنفسهم بها. ماذا ينتظرهم؟ كيف يكون مستقبلهم؟ وكيف يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار؟ ومن الذي يسبق؟ وما صفاته؟ وما الذي يتوجب على العبد أن يحصله حتى ينال هذه البركات وهذا من شرف الصحابة رضي الله عنه كان أبو هريرة رضي الله عنه مع تأخره في يعني الإسلام نسبة العامة للصحابة أبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة السابعة بيبقى معه إلى ثلاث سنوات ومات النبي صلى الله عليه وسلم لكن رب يعني سنة يعني يرتفع بها العبد بالربة شهر أو يوم أو لحظة أو موقف فهذه بركات يعني مع تأخر أبي هريرة إلا أنه صار حافظ الإسلام قد حافظ على المسلمين ما لم يحفظه غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف هذا منه لهذا قال له هنا لقد ظننت يا أبي هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث وهذا فيه شرف أبي هريرة وثناء النبي صلى الله عليه وهذا فيه رد على كثير من جماعات المخرفين الذين يعني يتهمون ذلك الصحابي الجليل ويقولون إنه يعني لماذا كثرت مروياته وقد جاء متأخرا واتهموه بالكذب على النبي صلى الله عليه وغاب عنهم أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار يختص برحمته من يشاء وأن الله سبحانه وتعالى يعني من كرمه وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن الصحابة ورضوا عنه وفرغ الله تعالى منهم ولهذا لا ينبغي أن يعني يساء الظن بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي طبقة من طبقات الصحابة قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه فجعل لها هذا الشرط كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن لا بد أن يشترط هذا الشرط شرط الإخلاص وإذا أخلص العبد في قول لا إله إلا الله كان هذا من أعلى الدرجات كان هذا من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص شرط من شروط هذه الكلمة الطيبة حتى تنفع صاحبها وإلا لو فقد هذا الشرط ما تنفع هذه الكلمة فقد كان يقولها منافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن تظهروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا وجاءوا وراحوا معه وهم في الدرك الأسفل من النار لا تنفع الكلمة بمجرد يعني لوكها باللسان حتى تصادف شروطها كما أنه ما من مفتاح إلا وله أسنان فإذا يعني جيء بالمفتاح بأسناني فتح، ولهذا يعني هذه الكلمة لها شروطها ومنها ما ذكره في هذا الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جارين عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها. وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملآ فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملآ فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة, وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده وكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل, أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا كيف علم؟ علم هذا بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه وذكر لنا من هذا الوحي خبرا قال رجل يخرج من النار حبوا لأنه معلوم كما سيأتي في باب الصراط أن من الناس من يمر كالريح المرسلة وكأجاود الخير هؤلاء أهل السعادة ومنهم أيضا من يعني يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يعني يكاد يمر برجل ويتعلق برجل على حسب درجات الناس وأعمالهم ومنازلهم فلا بد أنه في آخر الأمر سيكون هؤلاء يعني الذين هم مساكين بالنسبة للأوائل الذين سبقوا لكنهم خير من من يعني نزلوا ولم يخرجوا منها فهذا يخرج من النار حباً يعني يمشي حباً فيقول الله بعد أن تم خروجه من النار اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ معلوم أن الجنة يعني تمتلئ بأهلها وأن النار أيضا يعني كذالك فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة ويتكرر هذا حتى يقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فهذا الرجل لك أن تتصور يعني حاله هو ما خرج من النار إلا حبوى فلا يعني ما كان يتصور أن ينجو فإذا نجا وذهب إلى الجنة بأمر الله ووجدها ملأة مرة واثنتين فإذا قال الله تعالى ذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها الرجل يصيبه الزهول يقول تسخر مني وأنت الملك أو قال تضحك مني وأنت الملك وهذا يعني لأنه ما وقع في نفسه أن يكون له مثل هذا هو أمنية أن يخرج من النار أما أن يدخل الجنة فلو دخل الجنة كيف يكون جزاؤه فيها أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها هذا ما خطر على بالي ولهذا يقول هذه الكلام تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجه وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بناء على يعني ما روى من ضحك الرب سبحانه وتعالى والرب سبحانه وتعالى له صفات تليق به كما أن له ذاتا لا تشبه الزوات فهو يعني حي وحياته ليست كحياتنا وهو يعني له كذلك من الصفات ما ليس كصفاتنا ومنها أنه يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة يعني لك أن تتصور من فوقه من أهل الجنة ومنازله التي أعدها الله له آخر أحاديث الباب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عميد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم في الباب من قوله إنه يكون في ضحضاح أو قال لعله يخفف عنه بشفاعتي فيكون في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه باب الصراط جسر جهنم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟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 فأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقولوا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتي أنا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقولوا أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو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 ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإي يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعل إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول ربي أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أزن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقاطع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبو رير لا يغير عليه شيئا من حديث حتى انتهى إلى قولي هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثال قال أبو هريرة حفظت مثله معه قوله باب الصراط جسر جهنم أو جسر جهنم ذكر فيه حديث الصراط حديث أبي هريرة أنه أخبر سعيداً وعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً في الرواية الأخرى أخبر عطاء الليثي قال أبو هريرة قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال أناس من المؤمنين مشغولون أيضا بهذه القضية لما علموا أن رؤية الرب سبحانه وتعالى هي أعلى نعيم أهل الجنة وليس في الجنة نعيم يضاهيه ليس يعني من شأنه أو ليس شأنه الطعام والشراب والنعيم والنساء يصل إلى يعني رؤية الرب سبحانه وتعالى لهذا سماها الله تعالى الزيادة الذين أحسن الحسن وزيادة يعني زيادة الإتحاف والإكرام والإنعام إنما تكون برؤية الله سبحانه وتعالى لهذا أهل النار محجوبون عن هذا الشرف فلما سألوه هل نرى ربنا قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب يعني هل تشكون في هذا أو هل يعني يضر بعضكم بعضا أو هل تضامون أو تضامون في روايات الكثيرة معناها يدور حول يعني نفس المعنى أنه لا يخطئ كما لا يخطئ الإنسان رؤية الشمس ليس دونها سحاب ولا رؤية القمر في يعني ليلة التمام فكذلك يرى المؤمنون ربهم والمقصود بهذا تشبيه الرؤية كما تقدم وليس تشبيه المري يعني كما أنه لا يحول شيء بين العبد وبين رؤية الشمس ليس دونها سحاب وكما أنه لا يحول بينه وبين رؤية القمر في ليلة التمام شيء فكذلك يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى لا يحول بينهم وبين رؤيته شيء قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يعني كذلك في وضوح الرؤية يجمع الله الناس ثم ذكر لهم يعني ذلك الحديث يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه وهذا من كمال العدل الناس كانوا يعبدون معبودات شتى في الدنيا فإذا جمعهم الله عز وجل جعلهم يذهبون إلى معبودات. لما علم أنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ولهذا قال فيتبع من كان يعبد الشمس يعني يتبع الشمس ويتبع من كان يعبد القمر يعني القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت طواغيت يدخل فيها الشيطان ويدخل فيها الأصنان ويدخل فيها كل من جاوز الحد من معبود أو مطاعن أو متبوع أصحاب البقر يذهبون إلى البقر وأصحاب بوزة يذهبون إلى بوزة وأصحاب الشيطان وهذه كلها صفقات خاسرة لا يملك أحد شيئا في ذلك اليوم وهذه المعبودات يعني لا تنفعه وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها تبقى هذه الأمة لأنها عبدت ربها سبحانه وتعالى أمة التوحيد لكن فيها منافقوها والمنافقون وإن كانوا كاذبين في دعوة الإيمان لكنهم شابهوا المسلمين في الصورة في الظاهر فمن كمال العدل أن يقيهم الله عز وجل مع المسلمين والمؤمنين ولو في مرحلة من المراحل وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون يعني هم يتعرفون على الله سبحانه وتعالى بما, يعرف بما يعرفهم نفسه سبحانه وتعالى فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولوا لنعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا المؤمنون يرون الناس يذهبون يعني مع آلهتهم ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى أحوج يكونون إليه كما أنهم تركوا الناس في الدنيا واعتصموا بربهم هم ينتظرون ربهم فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون يعني في الصفة التي يعرفون يتعرف إليهم سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونا أو فيتبعونا ويضربوا جسر جهنم وهذا الصراط الذي يكون فوق متن جهنم والعياذ بالله والذي لابد لأهل الجنة أن يمروا عليه ولهذا قال تعالى وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا والصراط أدقوا من الشعف وأحد من السيف وإنما يجدازه الناس على حسب أعمالهم ثم منجل الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز أول من يمر على الصراط وأسرعه صلى الله عليه وسلم وكذلك أمته أول الأمم جوازا قال فأكون أول من يجيز ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلم الكل لابد أن يمر على الصراط من الرسل والأنبياء والأمم والمؤمنون والكافرون والمنافقون ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب كلاليب يعني الكلوب الخطف خطاطيف يعني هذه التي تخطف من يمر عليه مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ شوك السعدان معروف ويعني يقال مرعى ولك السعدان ولكن هذا النبات له شوك يعني معروف بأنه مثل الكلوب قالوا قال يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان يعني الخطاطيف الكلاليب التي تخطف الناس الموضوع على الصراط مثل شوك السعدان قال غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله هي كصورة شوك السعدان في هيئتها لكنها كبيرة لا يعلم عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم إنما تخطف الناس على قدر أعمالهم منهم الموبق بعمله يعني من الناس من يوبقه عمله فإذا خطفه هذا الكلب نزل به في النار فلا يخرج منها العياذ بالله وهذا أشقى الناس ومنهم المخردل ثم ينجو يعني منهم من يعني تصيبه هذه الكلاليب لكنه ينجو في آخر الأمر حتى إذا فرغ الله من القضاء ولم يذكر الثالث والثالث الذي لا تتعرض له هذه الكلاليب وإنما يمر على الصراط يعني كأجاود كالريح المرسلة أو كأجاود الريح على حسب عمله أو يعني كالذي يعد عدوا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 فيعرفونهم بعلامة آثار السجود تذهب الملائكة إلى من أراد الله إخراجه من النار فتعرفوا بأثر السجود والمؤمن كان يسجد في الله عز وجل ومع طول السجود يظهر أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حتى لو دخل النار فإن أثر السجود تحرم على النار فلا تصيبها فيخرجونهم قد امتحشوا احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل يعني نبتة يعني في الصحراء معروفة إذا مر عليها حميل السيل نبتت أو يعني بذرة في الصحراء معروفة والصحراء لا ماء فيها فتبقى هذه البذرة حتى يمر عليها السيل فيجريفها فتنبت فكذلك من أراد الله خروجه من النار وقد امتحش واحترق يمر على نهر الحياة فينبت ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار يعني هذا آخر أهل النار قصر به عمله فبقي على هذا الحال فيقول يا رب قد قشبني ريحها و... يعني يعني آزاه ريح النار ودخانها وأحرقني ذكاؤها يعني اشتعالها فاصرف وجهي عن النار هذا الرجل لا أمل له في أكثر من هذا أن يصرف عن النار ولا يفكر في الجنة أصلا وإنما صرفه عن النار هذا تخفيف وهذا يعني منتهى أمله فلا يزال يدعو الله فيقول يعني يقول الله لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك وانظر كيف أنه يعني يجزم ويقسم بالله عز وجل لا أسألك غير فيجيبه الله فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يعني بعد مدة من صرف وجهه عن النار وكأنه يشعر بأن هناك دارا أخرى وأن فيها نعيما وأنها مملوئة بالناس يقول يا رب قربني إلى باب الجنة هو لا يطمع أن يدخلها بس يقول قربني العل يعني أشاهد علي آنس بما أراه فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك هذه طبيعة الإنسان أنه يعني لا يثبت على حال وأنه ربما يعني يأخذ على نفسه من العهود والمواسيق ثم يغير ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره والله تعالى يعلم هذا لكنه كأنه يريد أن يعني يبين له عظيما نعمة التي أنعامها عليه فيقول له وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة هو لم يدخلها بعد لكن يقرب منها فإذا رأى ما فيها سكت سكت لأنه استحي من الله وقد أخذ العهود على نفسي مرة واثنين وثلاثة سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة يعني ما يطيق أكثر من هذا ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدره فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك وأشقى خلقه يعني من أهل الجنة وإلا فهو أميز من أهل النار فيقول ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه الرب سبحانه وتعالى أزن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له يعني جاءته يعني الملائكة وجعلوا يعني يفتحون عليه تمنى من كذا فيتمنى ثم يقول له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأمان يعني رجل لا بد أنه كان في الدنيا يتمنى يعرف أن فيها حورا وأن فيها يعني فواكهة وأن فيها يعني ألواناً من النعيم فيتمنى هذا كله ويفتح عليه ويذكر فإذا انتهى من هذا كله يقال له هذا لك ومثله مع هذه رواية أبي هرير رضي الله عنه وأبو سعيد جالس في المجلس يسمع رواية أبي هريرة يقول لا يغير عليه شيئا من حديث هذا ذلك على أن الصحابة حافظوا وبلغوا وكان عندهم من الدقة لم يخالف أبو سعيد أبا هريرة في رواية هذا الحديث الطويل كله حتى انتهى إلى قول هذا لك ومثله معه هذا آخر حديث أبي هريرة قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثال قال أبو هريرة حفظت مثله معه يعني يقول أبو هريرة أنا أنتهي إلى ما حفظت سمعت يقول هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد وابو سعيد ثقة وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فدوايته يعني فيها زيادة على ما قال أبو هريرة زيادة مصدقة فتصور هذا الرجل يقال له بعد هذه الرحلة الطويلة وبعد أن تمنى حتى انقطعت آماله قالوا لو هذا لك وعشرة أمثاله صلى الله تعالى جعلنا من أهل الجنة وأن يحرم وجوهنا على النار وأن يرزقنا حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا آخر الباب بقي معنا في هذا الكتاب بابان اثنان إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد